بسم الله الرحمن الرحيم للا في قش للا في قش للا في قريش. لإلَ في قش لإ في قش لإلَ في قش لإ في قش ایلافیم رحلة الشتاء و الصيف رحلة الشتاء و رحلة الشتاء والصيف. إِلَٰفِهِم رِّحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ إِلَٰفِهِم رِّحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ إِلَٰفِهِم رِّحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ <سؤال> فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَالْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُعْلٍ وَأَأْمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ الذي أطعمهم م جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمه من جع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جعومنهم من خوف أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. <الذي> <جوع>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 الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف بَلْ يَعْبُدُونَ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِلَّا فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، لإلى في قريش، إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ